أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهرة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 أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُ كَكُفْرُهَا إِلََْنَا مَ رجِعهُم فَل نَبِّئُهُمْ بِمَامِلُ إِن لَ اللهَّه عَليِيمُ بِذاتِ الصّدُُ نُمَِّعُهُمْ قَرِيلَثََُّ قَضْظُهُمْ إلَ عَذَابِ